أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن نُقَارِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب معتيد وجاءتك قَرَاتُ الْمَوْتِ الْحَقَّ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس لقد كنت في غفلة من آلافك كشفنا عنك وطائك فبصرك اليوم حديث وقال قرينه هذا ما لدي عتيد جهنم كل عديد <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق> الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إلي يقول عالم مزيد حفيو نخشى الرحمن ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله